تؤتي أكلها كل حين بإن ربها ويضرم الله الأمثال للناس لعلهم يتبعون وَمَنْ فَرُكَ لِمَثْنِ خَبِثَ سِنْ كَنَزَاجَاتِ خَبِيثَ لَيْتُ سَتْ مَنْ فَوقِ الْأَرْضِ مَالِمِ قَوَر غُصْنٌ بِتُ بِالْقَوْلِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ நினியு வாயு عن الله ما يشاء لم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأعلم وَجَعَلُوا لِلَّهِ தோஜ வீட்ட